يجيبوا لا الحمد لله الله لا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا او بعد اا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اخر درس عند مد البدل. ان شاء الله نتكلم يوم عن المد العارض للسكون. والمد اللازم. يعني المد بسبب السكون. ف... ذكرنا ان المد الفرعي له أسبابه. أهم السبب الأول في الهمز، ويتفرع عنه يتفرع عنه ثلاثة أنواع: المد المتصل والمد المفصل والمد البدل. وذكرنا حكم كل منها. ثم النوع الثاني من أنواع المد الفرعي بسبب السكون، ويتفرع منه نوعان. مد العارض للسكون والمد اللازم. اما المد العارض للسكون فيقول الشيخ تعريفه هو ان يقع بعد حرف بعد حرف المد او حرف اللين ساكن عارض لاجل الوقف. يعني ان يقع بعد حرف المد او حرف اللين حرف ساكن ولكن سكونا غير لازم وانما سكون بسبب بسبب الوقف. تمام? طيب احنا قلنا حرف المد اللي هو ايه اللي هو يا عبد الرحمن ايه هي حروف المد ايه هي حروف المد لك مهله تفكر ايه هي حروف المد يا ابني هو في ايه بس كده اقول عشان لا انت لا قول يا مصطفى ايه هي حروف المد مش عارفها حويس. محمد بس كده من تقول الفلوله والو اي بس لا يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان الالف لك تقول يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان لا لازم تجيب الايه الشرط شرط ان الواو اللي ياتي بحرف مد ايه وله يعني هم ما هم بس برضو لازم الحروف دي تبقى عشان مشهور موضوع السكون ده مش لازم تقول <تصفيق> تقول لي احمد انت حروف اللين بقى امم كده اللي قاله احمد ده يبقى الحرف كده حرف ايه مد و لين مع بعض بك يبقى حرف لين لوحده امتى تبقى متحركه يعني حرف اللين ان ال الياء والواو مسكن ايه حروف اللين اصلا بس كويس شرطهم بقى عشان يبحروف لين? ايوه. كويس. ما قبلها ايوه? آآ... ما قبلها إيه؟ بس موجودة في الكتاب قدامه. وما <تصفيق> <تصفيق> قبلها ايه? يعني مش مضموم يعني مضموم او او او مفتوح مفتوح. انتقلش مش مضموم ولا مكسور. هتقول بفتوح وخلاص هو ضم وكسر لفضل ايه? يبقى اللي لقبل الميلي بول سكون. ام. انت كل فترة بتطمني على دماغك يا محمد اكتر. ايه? <تصفيق> شكرا محمد. شكرا محمد. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. هي انت حقك انت دخلت الطب لازم يعني. <تصفيق> وما ينفص ان ان هي تبقى ساكنه ويبقى لا ساكن عشان التقاء الساكنين اهو فيبقى حرف اللين اللي هي الواو الياء اذا سكنت وانفتح ما قبلهما تمام طيب الامثله الرحمن العالمين المفلحون دي امثله لايه الرحمن امثله لال الف مثال لال تمام والعالمين مثال للياء والمفلحون مثال للو تمام ده مد عارض للسكون وقع بعد حرف المد حرف ايه? حرف ساكن بسبب الوقف البيت وخوف دي ايه? مد لين. وقع بعد حرف اللين حرف ساكن بسبب ايه? بسبب الوقف تمام? حكمه هو جواز وقصر هي ماشي? يبقى ده دا داخل في حكم الايه? لو قلنا ان المد له تلات احكام. اللي هي ايه يا احمد ده? اللي هي ايه احكام المد? اه. لا اقول انت. مش عارف. قد لها. قول لنظر. كنت غير. ماشي. قول اقع علي. الجواز والجواز والجواز والجواز. اه. الوجوب وقلنا ده المتصل فقط. واللزوم وقلنا ده المادة اللازم فقط. والجواز هياخد ايه? تلات انواع من المدود: المنفصل والعارض والايه? والبدل. ماشي? وقلنا ان نعم. ماشي من انا كنت لسه اقولها وقلنا ان مسألة الجواز ديت مش هتبقى على المنهج بتاع الكتاب مش هدخل فال مفاصل المفاصل على الم... على منهج الكتاب اللي هو من طريق الشاطبية يجب ايه? يجب مده ولا يجوز قصره يبقى ده داخل في الايه? في حكم الجواز يجوز مده ويجوز قصره مقدار مده يجوز فيه ثلاثة اوجه القصر حركتان والتوسط اربع حركات والاشباع ست حركات طبعا إلا إذا كان المد العارض أصله مد متصل يعني مثلا لو وقفنا على على مد متصل وقفنا على الهمزة تمام ده هيبقى إيه هيبقى في نوعين من المد المد المتصل والعارض فساعتها هيسقط العارض ويكون مد متصل هيبقى فيه أربعة وخمسة وستة مش هيبقى فيه اتنين لأنه مد متصل لا يجوزه أصل إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء ده ايه ماد متصل همزته متطرفة موقف عليها تمام فهيبقى ايه فيه نوعين من انواع الماد ان هو ماد عارض عشان همزة سكنة قبلها حرف مد تمام وهيبقى ماد متصل لان وقع حرف مد بعديه همزة في كلمة واحد تمام فاجتمع سببين للماد الماد العارض والماد ليه المتصل تمام فهنمشيها ماد متصل ومش هندي ماد عارض ايه لأ مقولناش حب ستة بس قلنا الافضل يبقى ستة. وقلنا يجوز جوز اه اربعة ويجوز خمسة وجوز ستة بس الافضل ستة. قلناش وجوبة. يعني مش فاكل كمين اللي سأل المرة اللي فاتت. وقال ده وجوبة قلت له لا. اعظنك هنا هنا احمد, إن أحمد مش كنت انت اللي سألت? ماشي. ميه ما لما قلنا اللي هي اوجه الاوجه وقلنا ان في الحبة تلاتة بسكون المحض اللي هي أربعة وخمسة وستة لما قلنا المد المتصل المتطرف الهمزة الموقوف عليه ما علينا. المهم يجوز فيه ثلاثة أوجو القصر حركتين والتوسط أربعة حركات والإشباع ست وبيان ذلك أن القصر حركتين نظرا لعروض السكون فلا يعتدوا به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا يعني إلتقاء الساكنين يجوز إذا إيه؟ إذا مدينا أو كان بسبب الوقف السكون ده بسبب الوقف ونظرا لحالة الوصل إذا إذ يصير مدا طبيعيا وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة الحدر ووجه التوسط اللي هو أربع حركات يعني لمرعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عالبا فحط عن الأصل إنه يبسط حركات يعني وأصبح هو معدوم مطلقا حتى يكون كالماده الطبيعي ولا هو موجود دائما حتى يكون اصليا في ماده ست حركات كاللازم حتى يكون اصليا اللي هو الايه? اللي هو السكون ماشي? فهو بيقول يعني ان التوسط احنا عملناه حالة من الاتنين لان هو لا معدوم السكون مش معدوم مطلقا تمام? ومش موجود مطلقا ده موجود في حالة وايه? ويصفت في حالة تانية. عشان كده بقى حالة متوسطة بين اللي بين المادة الست عركات. بسبب السكون الاصلي اللي هو وقفا واصلا. وبين المادة الطبيعي اللي هو ايه? هيبقى معدوم السكون معدوم في اصل. يعني كلمة العالمين مثلا. السكون بتاع النون ده. مش سكون اصلي. ده سكون ايه? عارض بسبب الوقف. تمام? فلا هو معدوم مطلقا. يعني ما ما ما لما نوصلها هيبقى سكون ايه? معدوم لان انا فتحت النون خلاص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تمام فكده يبقى مادة طبيعي كويس؟ فيبقى حركتين بس ما ميزتش فكده السكون معدوم فيمد مادة طبيعي ولو السكون اصلي يعني سواء وقفنا او وصلنا بيبقى فيه سكون بسكون اسمه سكون ايه؟ لازم فيمد ستة عركات فهو حاجة بين الاثنين لا السكون معدوم مطلقا لان هو في حال الوقف بنسكن ولا موجود مطلقا لان احنا في حالة الوصل بين ايه بين ايه بين حرك بين حرك الايه النوت ماشي وملاحظة عروضه جعلته في مرتبة المتوسطة وهذا الوجه استحب في القراءة مع مرتبة التدوير ووجه الاشباع فلشبهه حين اذن بالمد اللازم حيث يلتقي فيه ساكنان فيلزم المد الطويل للتخلص من التقاء الساكنين وهذا الوجه في القراءة يستحبه مع مرتبة التفطيل. علما بان اي وجه من الثلاثة جائز على اي مرتبة من مراتب القراءة. عملي؟ يعني, عملي؟ يعني, عملي؟ يعني بيان اوجه ان هو ليه بيقصر حركتين وليه بيتمدى ربعه وليه ممكن يتمدى ستة. يعني هو بيقول احنا بنمد له حركتين ليه? بيقول لي ان السكون ده عارض. فمش معتد بيه زي ما يكون مش موجود بالزبط. فحنمد له حركتين? يعني احنا لو وصلنا نفس المثال اللي احنا قلنا الحمد لله رب العالمين. لو وصلنا النون هتبقى ساكنة ولا مش ساكنة? انت معايا اه. لو وصلنا الكلمة. النون بتاعة العالمين حتب مش هتبقى ساكنة. يبقى في الحالة دي هيبقى مادة ايه? طبيعي حركتين بس. كويس. فهو بيقول ان السكون ده عارض. فكأنه مش موجود. ده انه عارض. فيماد حركتين زي زي المادة الطبيعي بالزبط. زي ما كون وصلت. لان السكون عارض. واجه ان هو يمد اربع حركات يعني ان لو وقفت على الكلمة هيجوز في التقاء ليه العالمين مثلا المثال اللي احنا ذكرناه الياء ساكنه ولا مش ساكنه والنون بقت ايه كده دلوقتي ساكنه ففي التقاء للساكنين فبنحتاج للمد عشان ايه تفرق بين الساكنين دول ما هو ممكن يبقى مد 6 حركات لو السكون ده لازم اه لكن لو السكون عارض يجوز حركتين لان بمجرد مده حركتين خلاص الايه يبقى الساكنين اه خلاص ما عادش في اشكال عندي لان انا مديت ماشي كده بس الحمد لله رب العالمين ماشي دي هيبقى العالمين الياء بتاعه العالمين يجوز فيها حركتين و4 وايه و الحمد لله رب العالمين حركتين العالمين او تطول فيها بقى يبقى 6 حركات ماشي 1 توسط 4 وتوصل الحاجات دي ايه 4 اه. راعينا بس بالاصل. يعني يعني زي ما زي ما يعني مثلا زي ما بتوع الاصول يقول ايه? الضرورة تقدر بايه? بقدر كويس? فهو مجرد ان انا ميت ولو حركتين بس انا كده ايه? لغيت مشكلة التقاء السكنان خلاص? خدت بالك. ففي الوجه التاني بيقول احنا بنميت اربعة نقول لان ممكن السكون ده نعتبره. لانه ساكن مش معدوم كليتا يعني. لا ده ده فعلا ساكن بس في حالة واحدة. فيبقى له شبه بالماد اللازم من جهة وله شبه بالماد الطبيعي من جهة. فيبقى حاجة متوسطة الاثنين بين الماد الطبيعي اللي هو حركتين وبين الماد اللازم اللي هو ايه? ست حركات. يبقى حاجة متوسطة الاثنين اللي هم كم? اربع حركات. <تصفيق> نقدق ونفل اول خالص مش انا قلنا ان في مراتب القراءة اربع مراتب مش ما مبتلش منجوب هاي اه اه اول اتباب اه كنت منجود وماش نتذكر احنا قلنا إن, ان ان مراتب القراءة اربعة تمام؟ الترتيل والتدوير والحذر ده المشهور في مرتبة رابعة بعد الناس زادوها اللي هي التحقيق. ترتيب اه أو... ترتيبهم كده حسب بطء القراءة وسرعتها. تصعوديا. وغيرت بالك ال... الحدر ده اسرع حاجة. ماشي. وبعدين التدوير بعدي. وبعدين الترتيب وبعدين التحقيق ده ايه? ابطأ مرتبة. اه زي الحفلات كده اللي هو. ايه? اه. أو... ايه? ايه? مرتبه بين الترتيل وبين الحدر <تصفيق> يعني الايه اه لا مش الشيخ مرناقي بس الجماعة بتوع الخليج كلهم زي العجمي والشيخ خالد تبقى قراءه سريعه شويه واخد بالك لكن مش حدر ولا انت سمعت الشيخ محسني بيعمل كده حسني ده حدر بيقرا بسرعه خد بالك واغني الجماعة بتوع الخليج ده تدوير يعني مرتبه ايه متوسطة بين الحدر والترتيل الترتيل بقى زي ايه زي الترتيل العادي بقى بتاع ايه شخل منشاوي والحصر بقى تباسطة الناس دي اه مصعب التحقيق بقى اللي هو ايه اللي هو البطيء خالص مرتبة خمسة اللي هي الحدر يعني اسرع من ده مين اللي زادها مين اللي زادها بعض يعني في يعني انه ما شوفتش اي عبد في كتب التجويد اللي انا قريتها خالص ذكر المرتبط بل ان, إن المحققين المحققين الكبار يعني من من علماء القراءات بيقولوا انه ما فيش مرتبة اسمها الترتيل. صلى الله عليه وسلم لا اللي ورا ذكره في قرآن الترتيل نصم وردت القرآن الترطيل لكن قالوا ان ده مش مش مقصود بيه مرتبة الترطيل الاصطلاحية مقصود بيه تحسين القراءة عموما. وقالوا ان القراءة على حسب سرعة القارئ وبطءه بتتقسم اللي ايه بالتلاتة دول يعني اللي ذكر وبن الجزري في, في الطيبة في طيبات النشر تلات مراتب التحقيق والتدوير والايه والحدر ما قالش ترتيل اصل. تمام? وقالوا ان الترتيل ده مرتبة اصلا مش مرتبة ده هو ايه معناها تحسين القراءة. تمام? لكن في ناس برضو من الناس المحققين الكبار يعني زي الشيخ المرصافي رحمه الله ذكرها وذكر مرتبة الترتيل لي وعدها من ضمن المراتب وفي ناس كبيرة برضو من المحققين الكبار ذكروا مرتبة الترتيل وبعض الناس بيجمع بين القولين وبيقولي من الترتيل هو الايه هو التحقيق وانهم تلاتة بس ترتيل وترتيل وتدوير والحدر، تمام? ده المشهور بقى المشهور خالص عند علماء القراءة عموما يعني علماء القراءات والتجويد ان هما هي تلات مراتب. الترتيل والتدوير والحدر. والتحقيق ديت اكتر الناس ما بيذكرهاش، وبعض الناس ذكرها. ولغى مرتبة الترتيل. تمام? وبعض الناس بيجمع بين الاتنين وبيقول ان الترتيل هو الايه? التحقيق وهما تلات مراتب بس. فالمسألة يعني مش مهم ان في في يعني تصنيف لمراتب القراء على حسب سرعة القراء وبطء خلاص مش هتفرق معانا اسميهم ومش هيفرق معانا كم مرتبه دو. <تصفيق> طيب وادخ تسميتي عارضا سمي عارضا لعروض السكون لاجل الوقف لأنه لو وصل لصار مد طبيعي يسمونه مد عارض لأن السكون بتاعه إيه؟ عارض مش, مش لازم والمد العارض والمد العارض للسكون ثلاثة أنواع والمد العارض للسكون ثلاثة أنواع المنصوب والمجرور والمرفوع بمعنى أن الحرف الأخير اللي هو بعد حرف المد اللي أنا سكنته بسبب الوقف ده وصلا يا إما مجرور يا إما مرفوع يا إما مفتوح ماشي؟ لا المادة العارض لأن العارض ده هتبقى في المادة. لكن لو شلنا الالف واللام من المادة ده هيبقى مضفر اللي جب مكسور يبقى مكسور. ماشي؟ ال أنواع ثلاثة المادة العارض هيبقى له ثلاثة أنواع. منصوب ومجرور ومرفوع يعني يعني ايه منصوب ومجرور ومرفوع يعني الحرف اللي موقوف عليه بعد حرف المد ده ايه وصلا يا اما منصوب يا اما مجرور يا اما مرفوع ماشي النوع الاول وده وده مر معنا في الايه في الكلام المد المتصل وانا اذكره هنا برده ايه, إيه سريعاً كده النوع الأول المنصوب ونعني به الذي سواء سواء وينفع سواء برضو. كانت فتحة اعراب نحو المستقيم او فتحه بناء نحو العالمي ففيه ثلاثة اوجه القص حركتان التوسط اربع حركات والاشباع ست وكلها مع السكون المحط اي الخالص من الروم والاشماء انبه هتواف عليه بالسكون نعم? ليه ايه? ما احنا قلنا الفتح ما يفهمش لروم والاشماء? احنا قلنا دلوقتي الفتح ما يدخلوش لروم والاشماء ماشي? والكسر يدخل الروم فقط والضم يدخل الروم والاشماء ماشي؟ النوع الثاني المجرور ونعني به الذي يأخيره كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحو الرحيم أو كسرة بناء نحو هذان خصمان ففيه أربعة أوجه الثلاثة المتقدمة يعني القصر والتوسط والإشباع مع مع سكون المحض ثم الروم مع القصر لأن الروم كالوصل فلا يكون إلا مع القصر تمام؟ يبقى الروم زيه زي الوصل بالضبط والسكون العارض اذا وصلته هتوصله بكم حركة ولا محمود مش عارف انت نايم يا محمود الله؟ المد العارض للسكون اذا وصلته هتوصله بكم حركة يا راجل طب لو وقفت عليه هيبه كم حركة هيبه مده طبيعي هيبه اتنين بس يبقى الوصل في المادة العرض للسكون لو وصلته حيب ايه? حيب مادة طبيعية حركتين بس. والروم كالوصل. يبقى الراوم حيبه مع كم حركة? مع حركتين بس. تمام? يبقى كده اربع اوجه. قصر وتوسط يشباع مع السكون المحت. وقصر مع الايه? وقصر, وقصر مع الروم. عرض. ايه الكلام ده تبع هو مع ان انا الكلام هنمتعم فيه مش همتعم فيه ده بطراح يعني كلام سيء جدا يا والله. مش ما تفهم الكلام هو ايه الاشكال فيه يعني ايه الصعوبة في الكلام اللي انا بقوله ده الراوم ده ما بيتكتبش يا ابني بيتسمع بس احنا بس مش قلنا امثله المره اللي فاتت لفهم لما كان احمد ابو ششق هنا فين باثم ده بتاع الفاينالات احنا هو انا بشرح ايه? انا بشرح ايه? كتاب طيب. في ايه? ناشي ما احنا طبقنا المرة اللي فاتك ولا احنا مش طبقنا الروم وليش ما من المرة هقول لك حاجة. الرحيم ديت. احنا قلنا ان الروم عبارة عن اتين بايه? ثلثي الحركة. بجيب كسرة بس مش كاملة. لقد كانت مستحيل ان ان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 طيب يعني دلوقتي انا حشرح واللي اللي مش هتقدر تفهمه قولي وانا ايه اشرحه لك اشكال ما ان ايه بحيث الموضوع كله احنا كله بحيث مثلا ده عشان ده زي المصوب بتاعني تاخدوا فتح يعني المصوب اللي هو ايه دي لازم في ايه كده كده كل حاجه كلمه واقعيه <تكلمة>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 شوف العالمين يهزوا راسهم ده وقلهم على نفسي الكريم اللي أنا أحمد إلا ما ضحهم الله أحمد وقبل أعمل اختبار أعمل اختبار وقال شوف كده من اللي فاهم من ال... مين اللي بس ساعدت ما يا <that> <تصليق> <m> <com> من اول الماده شكلها صار زي كده؟ ده صح وليس ولسه المد الاصلي اللي مالوش ايه؟ مالوش سبب ماشي حكمه ايه يمد مقدار حركتين هل دي انواعه على حسب ايه على حسب ثبوت ده ثابت واصلا ووقفا. ماشي وده ثابت واقفا فقط وده ثابت وصل فقط حلو كده ثابت وصل مقفل زي مثلا ايه وهو الغفور الرحيم كلمه الغفور ماشي المد بالواو هنا ده ثابت ايه؟ وصل النقط يعني لو وصلت حمده ولو وقفت حمده. كويس مد العوض ثابت وقفا النقط فقط مثلا نقول عليما حكيم كويس حكيما ديت لو وقفت عليها ده حكيمه بالالف كويس الارز دي مقدارها كم? حكتين كويس لو وصلتها هتبقى منونه حكيما على حسب بقى اللي بعدها اذا كان بقى حرف اظهار او الغم او الاطب او افاء المهم هيبقى وضع تنوين عادي خالص كويس ايه لا نستلم على ديت بصفة خاصة يعني عشان لو وقفت عليه بس انا ما وقفتش على عليه ما لو وصل ماشي. يا ابني أفر. انا بتكلم على دية دي بزا دي. لان دي انا ما وقفتش عليها انا بقول لو وقفت على دي حامل كذا ولو وصلت حامل كذا ماشي حقك حقك على ماشي كده طيب البداوة اقفى فقط عشان عوض عن اه عوض عن التنوند الفتح لو وقفت هشيل التنوند بالفتح ده وحط الف ماشي عشان كده الالف دي مرسومة انت خد بالك ان اللي بيبقى في المصحف يعني ناس كبيرة بتخطئ في المسألة دي بتعمل التنوين في هنا ده خطأ التنوين بيبقى على ايه عالمين تمام لو قفت عشان التنوين دي وتبه كده فالالف دي محطوطه عشان مسألة دي عشان وقف ماشي وبينادي العوض ده وقف فقط طب سمنا عوض ليه عشان عوضنا عن اللي ايه عن التنوين دي بالف ده وقفا فقط مد الصلة الصغرى ده مد طبيعي وثابت وصلا فقط الصلة هاء الصلة وحيانا يسموها هاء الكناية احنا قلنا اللي هي ايه هاء المفرد الغائب مذكر مفرد غائب مذكر ماشي جدا تلات حاجات تمام مفرد وغائب ومذكر ماشي وقلنا شرط عشان تتمدل هاء ديت الهاء دي تحرك بالضم مطلقا. الا لو وقع قبلها ياء أو, او كسر. ماشي? غير كده تبقى مضمومة. ماشي? خلاص كده? يعني ما اقول انه هو. الا قبل الالهاء فتحة. ماشي? فتبقى الهاء دي ايه? مضمومة. تمام? لكن لو كانت قبلها ياء زي مثلا اليه تبقى الهاء دي ايه مكسوره ولو قبلها كسره برضو زي به مثلا تبقى الهاء ايه مكسوره برضو طيب شرط عشان الهاء دي تتمد إيه ان يكون اللي قبلها متحرك واللي بعدها ايه متحرك يبقى لازم اللي قبلها واللي بعدها الاثنين يبقوا متحرك ايه متحركين كويس؟ انزين المثال ده مثلا اللي قبلها متحرك بالفتح واللي بعدها متحرك بالايه؟ بالضم فالهاء دي دي هاء الصلة ماشي؟ اللي هي هاء المفرد الغائب اللي المذكر ماشي؟ الهاء دي هتتمد كويس؟ هتمد بواو ازا كانت مضمومة وبياء ازا كانت ايه؟ مكسورة كويس والهاء دي ما بتتفتحش يبقى هتتمد بالواوي هتتمد بالايه بالياء هيسموه حرف مد ايه تقديري مش ايه هم؟ لا مالوش دعوه منفصل خالص ما لسه ما الشرط الثاني ماشي الشرط الثاني ان ما يكونش بعدها همزه يبقى نقول هو عايز ايه لا دي حالات خاصة بقى ما ندخلش فيها ماشي؟ دي حالات خاصة اه دي روايات يعني رواية تتحفظ جت ان دي ينفع تتمد بس ما تمددش عشان الرواية جت كده اي بالضبط يبقى الهاء ده هاي هتتمد قلنا بواو او بايه او بياه تتمد بواو لو كانت مضمومة وتتمد بياه لو كانت ايه لو كانت مكسورة خيز بس بشرط ان يبقى اللي قبلها ايه؟ اللي قبلها متحرك واللي بعدها متحرك تمام طب لو اللي قبلها ساكن واللي بعدها متحرك لا تمد ولو العكس اللي بعدها ساكن واللي متحرك برضه لا تمد ومن بالاولى لو لو اللي قبلها ساكن واللي بعدها ساكن لا لا تمد كويس إيه؟ إيه؟ ولن... طيب خلاص تمد مش للمد. لك تحرك بالكسره لو قبلها ياء او ايه او كسره ماشي بيسموه حرف مد مقدر ليه احنا كده كل ده بره بيسموه مد حرف ايه الشرط الثاني ان الحرف اللي يبقى بعده ما يبقاش همزه لان لو بقى همز هيبقى اه اسمه صله كبرى هيبقى نوع من انواع المد المفصل. بيسموه مد حرف مد مقدر ليه لانه مش مرسوم مش مرسوم. يعني ايه مش مرسوم? يعني انه هو ديت. مرسومة ايه ازاي في المصحف بالشكل ده? كويس? مرسومة كده في المصحف. وتلاقي تحتها كده ووس غنونة. هو دي تضمه. ماشي? الووس غنونة دي اللي هي ايه? حرف المد. تمام? يعني ديت لما احنا انطقها احنا ازاي? هنطقها كده كده بقى مد طبيعي تمام لان الهاء مضمومه والواو ايه والواو ساكنه تمام فده مد طبيعي لكن يسموه مد صله ليه التسميه جت من ان دي اسمها هاء الايه هاء الصله تمام والله هي والله هي محطوط فيها صفر مستنير ولا حاجه <تصفيق> هنا كده لا لا بلاش عم تزعلش اهي تزعلش ما شاء الله عليكم بصراحه انتوا قوة قوه ملاحظه بتته بنفسها خلاص كده يبقى انواع المد الايه الطبيعي وقلنا ان احنا لما شرحنا مد البدل دخلناه في المد الطبيعي ليه عشان هو عند حفص وسائر القراء تمام العشرة لا يمد مد البدل إلا إيه إلا حركتين معادة ورش بس هو اللي بيمده اتنين واربعة وستة جزله في اتنين وجزله اربعة له في ست حركات فعشان كده قلنا إن مد البدل يعامل وإن كان هو مش مد طبيعي لكن يعامل معاملة المد الطبيعي عند حفص ليه لانه ما بيتمدش أكتر من حركتين كويس ده المد ليه الأصل كويس يعني المد الفرعي علامات البدل امن ايمانا اوت امنه همزه قبل حرف المد خليه دلوقتي خليه دلوقتي لما نوصل له نبقى ايه هنبقى نجيب الهمزه بتاعته طيب. الماد بسبب الهمزة قلنا انه متصل ومفصل وبدل. كويس? المتصل ده بسبب الهمزة. شرط انه يبقى فيه في الثلاثة في في دول ايه? همزة. بس هينقصم نقص ميه. بسبب الهمزة ده. انا لسه شرحت حاجة. مش في كده يا حمد. لسه قلت حاجة منها اشتله يشفاهم. طيب، مثل. التلاتة دول شرط عشان شرط ان يبقى موجود فيهم ايه همزة بس هينقسم انقسمين لو بسبب الهمزة ده ان الهمزة تبقى قبل حرف المد او الهمزة تبقى بعد حرف المد كويس قبل حرف المد ده نوع واحد بس اللي هو الايه البد بعد حرف المد هيبقى نوعين متصل ايه ومن فصل كويس يبقى عندي لو الهمزه جات قبل حرف المد المد ايه بدل تمام يبقى تعريف مد البدل ان الهمزه وقعت ايه قبل حرف المد مثاله مع الالف زي امانه مثاله مع الياء ايمانا مثاله مع الواو ايه وتي طيب سموه مد بدل ليه لان الكلمه دي اصلها في اللغه ما كانش حرف مد تمام كان همزة بلاشت سكون ده. خليها هوت عشان بس ايه? عشان تزعلش. ماشي? وكانت كده. وكان كده. كويس? همزة تيه. في حاجة من من علم اللغة اسمها الصرف. الصرف ده معناه ان الكلمة وصلت للوضع ده ازاي تمام يعني وصلت لامنة ده ازاي بيبحث في الكلمة ايه كانت عاملة ازاي فهم قالوا بتوع اللغة العربية يعني قالوا ان اي كلمة فيها همزتين واحدة متحركة والتانية سكنة تمام تبدل خد بالك من تبدل ديت لان ده سبب التسمية تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة الاولى تمام طيب دلوقتي آمنة. الهمزة التانية دي سكن يبقى هنبدلها حرف مد من جنس حركة الاولى. حركة الاولى الايه? الفتح. ايه اللي يناسب الفتح من حروف المد? الالف. ده قلت عشان هو قال الالف ولا? ما شاء الله. طيب كويس. يبقى ايه? بقت ايه? آمنة. كويس? يبقى اصلا ده ما كانش حرف مد ده كان ايه? كانت همزة. وبعدين ابديلت الهمزة الايه? لحرف مد. فده مش حرف مد ايه اصلي تمام بقى ايه حرف مد مبدل من الهمزة تمام كده وكذلك القصة هنا وهنا ديت همزة مكسورة والهمزة التانية سكنة يبقى تبدأ للهمزة التانية حرف مد من جنس حركة الاولى حركة الاولى الكسر اللي يناسب الكسرة من حروف المد ايه الياء فايت ايه ايمانا تمام ونفس الحال هنا تبدأ للهمزة حرف المد من جنس حركة الاولى والاولى مضمومة اللي يناسب حرف المد اللي يناسب الضمة هو الوابات ايه? تمام? ده باعتبار الغالب لان من مد البدل ما ليس مبدلا من مد البدل يعني حرف المد ليس مبدلا من الهمزة وانما هو حرف مد اصلي زي كلمة قرآن كلمة اسرائيل. فين مد البدل هنا? قول. مد البدل في قرآن فين? ها? لا شرط ان الهمزة تبقى قبل حرف المد. لا لا مش لازم تحاول الكلمة. لا. ممكن تبقى في قصة الكلمة. ممكن تبقى في آخر الكلمة. مم. يبقى هنا مد بدل اهو. همزة قبل حرف المد كويس? طيب الكلمة دي كان اصلها حاجة تانية ولا هي اصلا كده? لا اصلها كده. يبقى ايه? شبه بدل <تصفيق> اه صح اسمه شبيه بالبدل? يبقى ده يعامل معاملة البدل. فمسألة ان هو ان حرف المد مش اصلي ومبدل من الهمزة ده باعتبار باعتبار الغالب. لان غالب القرآن مد البدل في القرآن كده. لكن في كلمات قليلة الـ الـ الهمزة قبل حرف المد وحرف المد ايه? اصل مش مبدل من همزة. كويس كده? فجاءت الهمزة هنا قبل حرف المد وجاءت الهمزة هنا قبل حرف المد الولياء. ومع ذلك ده ايه? حرف مد اصلي. وليس مبدلا عن الهمزة. ماشي كده? فده مد البدل. كويس? وقلنا ده بيعامل معاملة المد الطبيعي ليه? لان مد حركتين بس. لا يزاد على ذلك ماشي طيب عندنا نوعين تنوين المتصل المنفصل متصل باختصار شديد الهمزه زي ما قلنا جاءت بعد حرف مد خلاص كده جاءت بعد حرف مد في كلمه واحده في كلمه واحده حرف المد موجود وبعديه على طول ايه الهمزه والاثنين اجتمعوا في كلمه واحده سواء في وسط الكلمه زي الملائكه او في اخر الكلمه زي زي السماء ماشي المهم ان حرف المد جه بعده ايه همزه سموه متصل ليه؟ لاتصال الهمزه بحرف المد في كلمة واحد ده حكم الوجوب يمد اربعة او خمس. ماشي؟ يمد اربعة او خمس حركات متصل او الا لو كانت الهمزه متطرفه موقوف عليها مش متطرفه بس زي كلمة السماء لو قفت على كلمة السماء هيبقى في وجه تالت يعني هو اربعة وخمسة هنا هيبقى في وجه تالت انه يبقى ستة طب زودنا هنا ستة ليه عشان بقى فيه سببين للماد المتصل والعرض للسكون فده قوى ايه قول ماد شوي فبقى يجوز هنا ايه ست حركات يعني اللي هيوقف يجوز ان يمد السماء اربعة وجوز لانه يمدها خمسة وجوز لانه يمدها ايه ستة لكن الـ الـ الـ الافضل ايه ستة ماشي كده ماشي لما لسه ما لسه او اجتماع المد لسه جاي في مراتل المد لا مثل البدن ونتشر عرض السكوم خلاص كده طيب ده المتصل تمام إلا اذا كان متطرف الهمزه موقوف عليه فيزاد لست حركات وقفا بس ايه كل همزة متصلة مطرفة انا كده لازم اقامل ده لا مش لو هتمد اه. هو مش لازم ابتداء انت. مش لازم ابتداء بس لو انت اه. ماشي طيب اللي بعد كده المد المنفصل وده برضو اختصار شديد ان الهمزة جاءت بعد حرف المد ولكن في ايه? في كلمتين. حرف المد في اول الكلمة وفي اخر الكلمة الاولى. والهمزة في ايه? في اول الكلمة الثانية. تمام كده? ونسموه منفصل ليه? لان الهمزه انفصلت عن حرف المد كل في ايه? في كلمة. كويس كده? طيب. المنفصل ده حكمه الوجوب. يعني يمد كام? اربع حركات. وخمس حركات. ماشي كده? طيب هو عندنا ايه في الكتاب ايه? مثال. ان اعطيناك ان اعطيناك الكبسر. ان ده حرف المادة صح? ماشي? ودي همزة. حرف المادة في اخر الكلمة الاولى والهمزة في اول الكلمة التانية. يبقى حرف المادة ده همده ايه? همده بسبب الهمزة. همده اربع حركات او ايه? او خمس حركات. ماشي? او. واجب احنا انا بقول من ده من طريق الشاطبيه لكن اللي بيدرس في الكتب ان ده ايه جائز, جائز. حكمه الجواز مد جائز منفصل لكن احنا بنقول ان من طريق الشاطبيه هو هيدخل في الايه في لوجو امم من طريق الشاطبيه يجب مد ولا يجوز قصر اربع خمس حركات ومد البدر خلاص اتكلمنا عليه يبقى مد العرض والمد الايه اللازم مد العرض قلنا تعريفه باختصار شديد <تصفيق> ان حرف ساكن في اخر الكلمة قبله حرف مد او حرف ايه او حرف ليه ماشي والحرف ده ساكن بسبب الايه الوقف يعني مش سكون لازم وضربنا لون سالب ايه الحمد لله رب العالمين ماشي العالمين النون ايه ساكنه لكن ساكنه بسبب ايه بسبب الوقف ماشي كده فالياق اللي قبل النون تمام? يجوز مدها وقصرها. تمام? يجوز مدها اربعة وستة وجوز قصرها حركتين. ماشي? فده حكم الايه? الجواز. ان يجوز ايه? يجوز قصر ومد. ماشي? ها? اه? اه. ما تعرف مكتوب? مكتوب عندك حاضر ان يقع بعد حرف المد او مثلا الحمد لله رب العالمين ان يقع بعد حرف المد او اللين حرف ساكن بسبب الوقف بس يقع بعد حرف المد او اللين حرف ساكن بسبب الوقف يعني مش ساكن سكون لازم نفس سكون اصل بسبب الوقف <تصفيق> اه بسبب السكون بسبب السكون اللي سبب الوقف مع ذلك <تصفيق> الماده اللازم ماشي نوع طريقه <تصفيق> <عندك> في الكتاب <تصفيق> في طريقه الفيل بمد الفاصل برضه بس اللي عندك في الكتاب ده قصر المفصل <تصفيق> اللازم ان ياتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما يعني سكون لازم يعني يسكن وصلا وقفا يعني الحرف ده ساكن سواء وصلنا او وقف ماشي ما انا هجيب لك زي ايه بس لما نفرع لمس الاقسام بتاعته هو مكتوب مكتوب في الكتاب مكتوب في الكتاب معنى انه لازم يعني سموه مد لازم ده حاجة من اتنين يعني يعني ايه ايوه يعني سبب من من سبب من الاثنين نساله ان هو سموه مد لازم عشان ايه عشان السكون لازم. تمام? السكون ده لازم. مش زي الايه? العارض. تمام? سكونه لازم يعني ايه? لازم يعني السكون ثابت واصلا ووقفا. تمام كده? يعني مثلا لو قلنا مثلا كلمة الايه? الضالين. الحرف السكن هنا فين? اللام. اللام ديت لو وقفت عليها سكنه لو وقفت على الكلمة اقصد ان مش علام طبعا لان اللم لا يوقف عليه لو وقفت على الكلمه اللم سكنه ولو وصلت الكلمه اللم سكنه برده ماشي كده طيب يبدأ اسم سكون لازم لانه يلزم ايه الايه ايوا ما هي اللم على شده اه شده وكسره بس الشده ديت دي معناها ان في ايه في لمين. لام ساكنة ولام مكسورة. و... وفي القاعدة كده في التجويد او في القراءات عموما يعني ان اي حرف ساكن. يأتي بأعضاء حرف متحرك مثله. يضغم. يبقى اللام دي هتخش في اللام دي تبقى لام مشددة ايه? مكسورة. ماشي? او سموه ماد لازم لانه يلزم ماده ست ايه? حركات. سواء كده او كده المهم ان هو هي حي... ايه? حيلزم ماده ست حركات. كويس? المد اللازم ده بينقسم ليه? لقسمين ايه? كلمي وحرفي. ده على اساس ايه التقسيمة دي? على اساس حرف المد اللي موجود ده في كلمة ولا في حرف? ماشي? ده هو سواء المثقل والمخفف ده في ايه? فواتح الصور. فواتح الصور. كويس المد اللازم الكلمي المثقل احنا قلنا ان يأتي بعد حرف المد حرف ساكن ايه? سكونا اصليا او سكونا لازمة كويس? المثقل ان يبقى الحرف الساكن ده مكرر. مكرر يعني ايه? يعني مشدد. يعني جيه بعد حرف زيه تمام? وده امثلته كتير جدا في الايه? في القرآن زي الضالين الطامة الصاخة كل ده ايه? كل ده مد لازم كلمة مثقل كويس? مد لازم كلمة قلنا لازم كلمي مثقل ثلاث حاجات او لازم لان السكون ايه? لازم وصلا واقفا. كلمي لان الحرف المد ده في ايه? في كلمة مش في حرف. مثقل لان الحرف اللي بعد حرف المد ايه? مشدد. ماشي كده? يبقى زي مثلا انا الضالين ده حرف ايه مشدد اهو? مكسور. فيبقى يسموه مد لازم كلمي مثقل. نأ. لا. لأ انت تنكز بضم اقبضك ببداية فتناغك. هو لسه سائل دلوقتي وقلنا ان اللام فهنا ولا مكسورة. ماشي كده? مخفف ده له امثلة في القرآن. في كلمة واحدة في موضوعين. ماشي? اللي هي ايه? اه الان. ماشي كده? ده مادة لازم لازم لان السكون لازم. وكلمة لانه في كلمة. ومخفف لان الحرف اللي بعد حرف المادة ايه? ساكن بدون ايه? تشديد. ماشي? ادي ادي حرف المادة اهو. واللام دي ايه? ساكن. ماشي بتحضر. بالضبط. صح. ايه? اه. ها. ماشي. شكرا عن اضافة. انا ممتازين جدا في تفضل. لا سيبك من الناس بيمدوا ناس بيعملوا حاجة تانية دي سيبك منها دلوقتي خالص. سيبك منها دلوقتي عشان خاطر. يا ماشي خاطر ما توص الدنيا الله يهديك ماشي? يبقى, يبقى حرف المابدي جيه بعد ديه حرف ساكن. السكون ده لازم. يعني سواء وصلنا الكلمة او وقفنا عليها اللام سكنة. كويس? ودي في كلمة. يبقى لازم كلمة ايه? مخفف. ليه? لان اللام سكنة بدون تشديد. خلاص كده. وده زي ما قلنا في كلمة واحدة في القرآن على موضعين. تمام? المد اللازم الحرفي. هنقسم لنفس القسمين بنفس التعريف. لكن الفرق كله في ان حرف المد هنا في ايه? في حرف مش في كلمة. تمام? وده اهو. اللي هو المادي اللي لازم اللي الحرفي المثقل والمخفف ده موجود في تمن حروف من ايه من اللي موجودة في فواتح الصور مجموعة في كلمة سنقصه علمك اللي هي اللي ايه نعم لا انا بقوله المثقل بس ما قلتش المخفف سيكون المخفف دلوقتي الاثنين اه معذرة اللي هو بيتمدي ست حركات اه ماد الحرف الماد الحرفي سواء المثقل او المخفف في ست في في ثمان حروف مجموعة في كلمة سنقصة علم السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والايه والكاف كويس دول بيتمدوا في فواتح الصور ست حركات وبينقسموا الايه القسمين تمام مخفف ومثقر تمام مثقل نفس الكلام اللي قلناه هنا ان يجي بعد حرف المد حرف ايه مشدد ومخفف اللي يجي بعد حرف المد حرف ايه ساكن بدون تشديد ماشي زي مثلا لو قلنا مثلا نون اول شبه ايه القلم تمام هتتمد 6 حركات نون كويس الحرف اللي بعد حرف المد ساكن السكون ده لازم تمام كده واصلا واقفا يعني لو وقفت نون وصلت نون والقلم وما يسطرون. تمام? بلا اضغام زي ما قلنا. كويس كده? طيب. النون ديت سكنة ولا مشددة? سكنة. يبقى ده مد لازم حرفي لان ايه? ده ايه? نون حرف مخفف. لان الحرف اللي بعد حرف المد ايه? سكن بلا تشديد. ماشي كده? طيب. وزي قاف وصاد واللي هي الحروف المفردة كلها. هقول لك هون المثقل حيب يظروفه ايه؟ المثقل ان يجي بعد حرف المد حرف مشدد زي لما اقول الف لام مية كويس هي دي بتتنطق ازاي؟ نطق الف لام مية نطق كده صح؟ طيب حرف المد اللي موجود هنا فين؟ في موضعين هنا الالف وهنا المية تمام طيب تعال نشوف الحرف ده الحرف اللي بعديه مشدد ولا مش مشدد هنقرأ كده هلف لام صح لان الميم دي سكنة ودي ايه مكسور يبقى القاعده اللي احنا قلناها يكون لسه هنا هدخل السكن في المتحرك فتبقى ايه مشددة يبقى الحرف اللي بعد الالف. حرف ايه? مشدد. تمام? وسكونه لازم. كويس? يبقى حنعمل يبقى? هنمد الالف. كويس ست حركات. بس يبقى مد لازم. حرف ايه? مساقل لان الحرف اللي بعد حرف المد ايه? طيب الميم ديت? هيبقى مشدد ولا مخ... آآ ولا مخفف? يبقى ايه? ليه? هو انا بكلمك انت ابني. يعني بسؤال عم بص و... كده بص على العربي عندك قول احمد طيب مد الميم دي عليها سكون برضه اه مشددة يبقى ديت مش عشان عليها سكون عشان مش مشدده فيب ند لازم حرف ايه مخفف تمام وزي طاسين م تنطق كده طا س م كويس دي نون ساكنه بعدها م هنعمل ايه اضغط تبقى ط س م ودي بقت م مشدده زي دي بالظبط بقت الياء هنا تمد مد لازم ست حركات ودي تمد مد لازم ست حركات بس الفرق ان دي هتبقى حرف مثقل ودي هتبقى حرف مخفف لان الميم دي هتساكنها بداله تشديد والميم دي بايه بتشديد ده المد الايه اللازم بس بس مساله بقى اللي كان بيتكلم عليها طبعا دي فواتح الصور تمام دول بيتمدوا ايه ست حركات ما عدا عين هيبقى فيها ان هي تتمدد ست حركات برده بس يجوز مادة ايه اربعه بس طب ايه اللي فرق عين عن باقي الحروف ان كل دول الحرف المد اللي فيهم حرف مد وليه ما عدا عين حرف ايه لين بس لأنها تتنطق ازاي عين فبقت يأساكنة وقبلها ايه مفتوح فبقت حرف ايه لين فقط لكن سين نون قاف صاد كل ده الحرف, الحرف المد، حرف المد حرف مد ولين ايه مع معا فيهاش خلاف يعني عين لا مين مين اللي قالك لا بجد والله مش ما ما اقصدش ان اقصد عشان لو لو هو واحد يعني شيخ من المشايخ ممكن يعني هو دارس مثلا حاجة بتاع ما اقصدش اقصد ان في حد قاله كده ولا هو بيجتهد ولا ايه غزب مم. عين بكسر العين انا ما اعرفش بصراحة حد اه الماد اللازم سواء الكلمة او الحرف المثاقل او المخفف يتمدس تحركات اي نوع من الناعة الماد اللازم يتمدس تحركات انا مش هرد عليك لا مش هرد عليك ده كده عيب لحظة لحظه يا اخوانا لحظه يا اخوانا اقعد يا محمود حمود. قعد. حرف اللين احنا قلنا حرف المد واللين مع بعض ان يبقى الحرف ساكن وقبليه حركه من جنسه حركة من جنسه الالف اللي جنسها يبقى الالف ساكنه ومبناها مفتوح تبقى ساكنه وقابلها ايه والواو تبقى ساكنه وقابلها ايه مضموم تمام لو بقى الحرف ساكن وده في الواو والياء بس لو الحرف ساكن وقابله مفتوح يبقى حرف لين بس ماشي يعني الواو الياء اه لأن الألف على طول هتبقى على طول وقابلها مفتوح وتبقى حرف مد ولين لكن الياء والواو ممكن تبقى حرف مد ولين اذا كانت ساكنه واللي قبلها ايه يناسبها يبقى اللي قبل الواو مضموم واللي قبل الياء ايه مكسور وممكن تبقى حرف لين بس واخد بالك لو هي ساكنه الواو الياء يعني وقبلها ايه مفتوح وممكن تبقى حرف علة عادي لو هي متحركة. ماشي اه ده عاينش انا ايه؟ وعاين ده <سؤال> مش عاين مش سامع ايه؟ هو عاين هو بس يعني مين لك بس يعني يالين يعني هي اللي هو عاين حضرتك اللي هو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 uh if I'm going to